رجال رجال الناس لهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار لينجيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم فَقُلْ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَالنَّبِيّونَ كَفَرُوا أَعْمَالَهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أوقى ظلمات في بحر اللج يغشاه موجه من فوقه موجه من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها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 وللله ملْكُ السماواتِ والأرضِ وإلى اللهِ المصيرُ ألم ترَ أن اللهَ يسجّي سحابا ثم يؤلفُ بينه ثم يجعلُهُ ركامًا فترى الودقَ يخرجُ من خلاله وينزلُ من السماءِ من جبالٍ فيها من برقٍ فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبطار